نزال يعقد الفصول المتعلقه بكلامه وذكر هنا فصلا قال فصل قال المعترض ولما قيل له يعني للشيخ محمد رحمه الله تعالى لما لا تسبون سبي يعني ما دام انه بنى على الاثر السابق ان الشيخ رحمه الله تعالى حكم على اهل الديار بانهم كفار بانه كفار اصليون هنيدي قاتلهم هل كان ثم سبي ولا تجاوبوا لا فأورد عليهم يعني لزالت سلسلة الأكاذيب قال ماذا هنا ولما قيل له لما لا تسبون إذا كانوا كفارا كما تسب الصحابة رضي الله عنه هذا اعتراض أورد عن الشيخ محمد رحمه الله تعالى قال له مجيبا إن السبي حق كما أن قتلهم حق وجعل اموالهم فيئا وغنائم او وجعل اموالهم فيئا وغنائم لا اشكال ولكن الناس لا يحتملون ذلك في نسائهم واولادهم يعني كان الاصل هذا لازم كان يقول نعم هذا السبي لازم لكن للمصلحه الناس لا يتحملون ذلك يعني لا بد من النزول الى الى الترك فكيف له كيف يترك الحق كيف تترك سبي هؤلاء الكفار الذين قاتلتهم وابحت دماؤهم ونساءهم كيف يترك الحق قال يترك شيء لشيء اكبر منه مصلحه يعني يتعلق به المصالح الشرعيه كان في السبي مفسده هذه المفسده تفضي الى ترقي مصلحه اعظى هنيد تترك والنبي صلى الله عليه وسلم او العكس السبي هذا مصلحه السبي فيه مصلحه لكن سيفضي الى ماذا الى الوقوع في مفسده اعظم هن اذا يترك يترك السبيل هكذا فهمه قال يترك الشيء لشيء اكبر منه النبي صلى الله عليه وسلم ترك نقض الكعبه وجعلها على قواعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام لان قريشا حدثاء عهد بكفره هذا جواب الشيخ محمد رحمه الله فيما نقله هذا الرجل فالجواب ان يقال فالجواب ان يقال قد تقدم ان هذا الرجل لا يقبل له قول لانه كذاب وكذاب كسمي كذاب لا يقبل له قوله فاذا نقل هينئذ لا يقبل قوله ولا يحتج بخبره بل يجب اطراحه وتركه جلبه عليه الكذب ولو فرضنا ان الشيخ قال هذا لو فرضنا باب التنزل لو فرضنا ان الشيخ قد قال ذلك والمساله خلافيه يعني سبي المرتدين لسائل المرتدين هذا مساله خلافيه في اخلاف فاذا كان الشيخ قد راى رايا وسبق به إمام من أمة الدين لا تثري مسألة هذه لا تتعلق بأصل الدين وإنما هي مسألة فقهية قال ولو فرضنا أن الشيخ قال هذا فكلام السلف وخلافهم في سبي نساء المرتدين معروف عند أهل العلم يعني مسألة خلافية وإن كان الجمهور على عدم السبي لكنه قول قد قيل به ونصب للصحابة اختارهم تيمية رحمة الله تعالى كما سيئته قال فكلام السلف وخلافهم في سبي نساء المرتدين معروف عند اهل العلم وقد افتى به ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعمل به مدة خلافته اذا لو اخذ هذا القول الشيخ محمد رحمه الله لكان سلفه من كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه اذا نعم السلف والناس تبعوا له في ذلك ثم ان عمر رضي الله تعالى عنه راى خلاف هذا راى خلاف هذا وان المرتدات لا تسبى ووافقوا جمهور الناس والبحث معروف في محله وكلام ابي حنيفه واصحابه في هذه المساله معروف مشهور يعني التفصيل بين دار الحرب وبين دار, دار الاسلامي جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابل ان المرتد ان استتيبت ولم تتب فانها تقطع هذا جمهور العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يعني نستني الأحناف لهم تفصيل أن المرتدة إذا ستيبت حينئذ لا إشكال فيها يعني رجعت إلى إلى الإسلام وإلا القتل يعني لا فرق بين ماذا؟ بين الرجل والأنثى في الاستتابة المرتد يقتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاختلوه لما روي أن امرأة يقال لها ام رمان ارتدت عن الاسلام فبلغ امرها النبي صلى الله عليه وسلم فامر انت الستاء فانتابت الا قتلت يعني اما اما الرجوع واما القتله ولم يذكر السبي لم يذكر السبي وهذا الاثر فيه ضعف لكن السلام الحديث المشهور اولى ولانها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل لعموم قول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوهم من هذه عامه تشمل الذكور والاناس وان كان عند الاحناف لا يدخل فيها الانثى من هذه لا تشمل الانثى والصواب انها ماذا تشمل الانثى حينئذ من بدل دينه فاقتلوه هل يعم المرتده الجواب نعم وجه العموم ان من هذه من صيغ العموم في لسان العرب ولم يفرق بين ذكر وانثى حينئذ تكون من الالفاظ المشتركه ولذلك يعدها النحاة من الموصولات المشتركه يعني بين المفرد والمثنى والجمع وبين الذكر والانثى الى اخره فلا فرق بينهم هذا دليل واضح مبين على ان المرتده لا تسبى بل حكمها حكم الرجل وهو القتل وعند الحنفيه تحبس الى ان تتوب الا في روايه عن ابي حنيفه تحبس الى ان تتوب وروي عن علي بن ابي طالب الحسن وقتاده وعمر بن عبد العزيز ان المراه اذا ارتدت فانها تسبى ولا تقتل يعني وفقا لابي بكر رضي الله تعالى عنه لان ابا بكر لسرق نساء بني حنيفه وذراريهم واعطى علي منهم امراه فولدت له محمد ابن الحنفيه وكان هذا بمحضر من الصحابه حنيد صره اجماعا صره اجماعا حنيد لا يخالف ما دام انه كان في زمن البكر فلا يخالف قال وهو روايه عن ابي حنيفه في النوادر قال انها تسراق ولو كانت في دار الاسلامي يله لو افتى بهذه الروايه يعني مفتي لا باس به في من كانت ذات زوج حسما لتوصلها للفرقه بالرده وعند الحنفيه غير روايه ابي حنيفه لا تسبى المراه الا اذا لحقت بدال الحرب بعد ارتدادها يعني هذا مشهور عند الحنف لا سيما المتاخرين ان ان لحقت بدال الحرب تسبى واما اذا بقيت بدال الاسلام فلا هنيد الحكم حكم الروايه السابقه انها تحبس الى التوبه قال في حينئذ نجوز الصباؤها ومر معنا كلام القدام رحمه وتعالى بما سبق أن الرقة لا يجري على مرتد هذا هو الصواب أن الرقة لا يجري على على مرتد وعرفنا أنه ثم فرقا بين المرتد وبين الكافر الأصلي من حيث الحقيقة ومن حيث الأحكام الشرعي المترتب عليه فنصفه أولا بكونه مرتدا وبعد ذلك ننزل عليه الحكومة إذا لم نميز بين المرتد وبين الكافر العاصر حليد أن حصل خلق فيه في الأحكام المرتد هذا لا, لا يسبه بل واجب قتله به نص الحديث من بدل لذينه فاقتله قال من قدامة أن الرق لا يجري على المرتد سواء كان رجلا أو امرأة وسواء لحق بدال الحرب أو قام بدال الإسلام يعني إشارة إلى مذهب الحنفية وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا لحقت المرتدة بدال الحرب جاز استرقاقها لان ابا بكر سبى بني حنيفه وسرق نسائهم وام محمد ابن حنفيه من سبئ ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولسي ما هذه حجه واضحه بين انها مقدمه على اي اجتهاد قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولانه لا يجوز اقراره على كفره فلم يجوز استرقاقه كالرجل لا فرق بين الرجل والمراه ولم يثبت ان الذين سباهم ابو بكر كانوا اسلموا لم يثبت انه ماذا انهم كانوا مرتدين بل جعلهم في حكم الكفار الاصليين ولا ثبت لهم حكم الردة فان قيل فقد روي عن علي ان المرتده تسبى قلنا هذا الحديث الضعيف ضعفه احمد ضعفه احمد اذا هذا توجيه لنقدام رحمه الله فال مساله خلافيه فلا يثرب على الشيخ ماذا انه اذا راى ان هذا يسبى أو لا يسبى مدام انهم اسبقهم بخلاف والمساله فقهيه هنئذ لا حرج عليه قال ابن مفلح في المبدع ولم ينقل أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا لم ينقل أنهم كانوا مسلمين ولا يثبت لهم حكم الردة وقول علي تسبى المرتدة ضعف أحمد يعني وافق ابن قدامة رحمه الله تعالى وافق ابن قدامة قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى هنا وافق ابن بكر ابن تيمية قال في الفتاوى الجزء الثامن والعشرين صفحة خمسمائة وثلاثة خمسين لما تكلم عن نصيرية قال هؤلاء يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى يلتزموا شرائع الاسلام حتى يلتزموا شرائع الاسلام فان النصيريه من اعظم الناس كفرا بدون اتباعهم لمثل هذا الدجال فكيف اذا اتبعوا مثل هذا الدجال وهم مرتدون من اسوء الناس رده تقاتل مقاتلتهم وتغنم اموالهم وسبى الذريه فيه نزاع سب الذريه فيه نزاع لكن اكثر العلماء على انه تسبى الصغار من اولاد المرتدين وصل يعني ليس ك الاقوال السابقه وهذا هو الذي دلت عليه صيغه الصديق في قتال المرتدين وكذلك قد تنازع العلماء في استرقاق المرتده وطائفه تقول انها تسرق كقول ابي حنيفه وطائفه تقول لا تسرق كقول الشافعي واحمد والمعروف عن الصحابه هو الاول انها تسرق وأنه تسرق منهن المرتدات نساء المرتدين فإن الحنفية التي تسر بها علي بن أبي طالب أم ابنه محمد ابن حنفية من سبي بني حنيفة المرتدين الذين قاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة لما بعث خالد بن الوليد في قتالهم ثم قالوا النصيرية لا يكتمون أمرهم يعني يظهرون ما هم عليه من من كفرهم بل هم معروفون عند جميع المسلمين لا يصلون الصلوات الخمس ولا يصومون شهر رمضان ولا يحجون البيت ولا يؤدون الزكاه ولا يقرون بوجوب ذلك ويستحلون الخمر وغيرها من المحرمات ويعتقدون ان الالهه علي بن ابي طالب وامما اذا لم يظهر الرفضه وان هذا الكذاب هو المهدي المنتظر المتنعه فانهم يقاتلون ايضا لكن يقاتلون كما يقاتل الخوارج المالكون يعني يفرق بين ماذا بين اظهارهم لكفرهم وبين عدم اظهار كفرهم فرق بين بين النوعين من اظهر واعلن ما هو عليه من نواقض له حكم الشرعي من لم يظهر ولو ظهر لبعض هذا حكم حكم المنافقين ولكن هنا لامتناعهم عن بعض الشرائح حينئذ صارت مساله اخرى من امتنع فرق بين بين المساله الحكم على الاشخاص الاعيان حكم ثم مساله الامتناع هذه مساله اخرى ففرق بين بين النوعين قال فإنهم يقاتلون أيضاً لكن يقاتلون كما يقاتل الخوارج المالقون الذين قاتلهم علي بن أبي طالب ومن ثمية في أكثر المواضع لا يرى أن الخوارج كفار لا يكفرهم يرى أن علي رضي الله تعالى عنه لم يكفره ولم ينقل خلافاً عن الصحابة وإنما ينقل خلافاً عن مالك ومن بعده ولا شك أن, أن علي رضي الله تعالى عنه حينيذ ننظر إلى النصوص ولذلك إما أن يقال أنه لم يبلغه النص عن نبي صلى الله عليه وسلم واما ان يقال بان قول ابو سعيد انهم قال يخرجون فيكم لا منكم يدل على التكفير نجد على مساله خلافيه بين الصحابه فعلي رضي الله تعالى عنه حكم عليهم بانهم مسلمون وابو سعيد الخدري ظاهر كلامه والنص على ذلك من حجر الفتح انه قال يا النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون فيكم ولم يقل منكم بمعنى ماذا انهم كفار ليس من امه الاجابه ويفهم ان الخوارج كفار وظهر النصوص ان الخوارج كفار ظاهر النصوص تدل على ان الخوارج كفار على كل مساله فيها فيها نزاع قال هنا قاتلهم علي بن ابي طالب بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما يقاتل المرتدون الذين قاتلهم ابو بكر الصديق فهؤلاء يقاتلون ما داموا منعين لاخر كلام الرحمن تعالى المراد هنا في ذكر هذه الاقوال ان الشيخ رحمه الله لو اختار ان النساء تسبى وهن مرتدات له سلف له له سلف فله يثرب عليه وليسه المساله تتعلق بي باصل الدين بمعنى انه بي التوحيد و والشك قال رحمه الله تعالى والبحث معروف في محله وكلام ابي حنيفه واصحابه في هذه المساله معروف مشهور فلو قاله الشيخ في المرتدات اللاتي يعبدن عليا والحسين وعبد القادر والبدوي وامثالهم ممن قامت عليهم الحجه فابوا واصروا على عباده غير الله واتخاذ الالهه والانداد كما فعلت قريش وغيرها من مشرك العرب وكما يفعله كثير من مشرك الامم واهل الكتاب فاي عال على الشيخ فاي عال على الشيخ في هذا واي دليل يمنع منه وكلامه فيما يتعلق اقامه الحجه مر مرارا ان الكلام فيما يتعلق باقامه الحجه انما هو في الاحكام كانه يرى انهم لو ثبت انهن مرتدات حينئذ لا ياتي السب لانه السب فرع القتال صحيح ولا قتال قبل الدعوه وهذا الصواب ولا اشكال فيه فكلامه في الحجه هنا لا ينقض الاصل الذي تقدم تقريره لابد من فهمه على وجهه وقد قال تعالى فانت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول انت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فقط ما سمى الصحابه صحيح ما سمى الصحابه ولذلك هذا من الادله التي تدل على ان قول الصحابه ليس بحجه لان الله تعالى انما بين هنا ما يحصل به الفصل بين المتنازعين ولن يكون الا بحكم الله تعالى وحكم الله تعالى في الكتاب والسنه حينئذ هل قول الصحابي يعتبر حجه الصواب لا الا في حاله فيما اذا صار منتقلا من وصف الفرديه الى كونه اجماعا اذا لم يخالف الذي صار ماذا صار اجماعا قال ماذا وما اظن هذا الغبي عثمان يحسن الاحتجاج على منع سبي المرتدات بل ولا يعلم لا يحسن مساله فقهيه تحتاج الى نظر في الادله وتقليب الدليل لا سيما هنا الخلاف قديم وقوله يترك الشيء لشيء اكبر منه هذا مما يدل على علم الشيخ وفقهه يعني انه فقيه يترك الشيء لشيء اكبر منه هذا يحتاجه العالم يحتاج طالب العلم المسلم كذلك انه قد يحصل عنده تعارض بين ماذا بين المصلحه ومفسده بين حسنه وسيه قد لا تنفك المصلحه عن عن مفسده فان اذا يحتاج الى ترجيح بين المصالح والمفاسد وهذا قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا يعني يقبل المسالتين قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا فيساوي في الظهور حينئذ العامه الخاصه وقد يكون ماذا قد يكون خفيا ولا بد حينئذ من من اهل العلم ومن القواعد المشهوره انه يرتكب اخف الضررين هذا ضرر وهذا ضرر ويتلبس بواحد من الضررين يرتكب يعني يفعله يختاره ويتلبس به اخف الضررين يرتكب اخف الضرر لدفع اعلاه اما هذا او هو لا محاله هو فاعل لا محاله حينئذ ماذا يصنع يرتكب اخف الضررين ومن الذي يميز ان هذا الضرر اخف من هذا يحتاج الى ماذا الى تانئ يحتاج الى علم انه يرتكب خف الضررين لدفع اعلاهما وتترك وتترك احدى المصلحتين لتحصيل اولىهما لتحصيل اولهم فالشرح متعال كان يسير على هذا المنوال ولذلك احيانا نعتذر عنه بماذا بانه لا يصرح بالتكفير لانه قد يكون ماذا قد يكون فيه تنفير وهذا لا شك لا بد من اعتباره قلنا هذا مرارا لا بد من اعتبار فارق بين ان تحكم على الشيء بكونه شركا و الى اخره وتحذر تبين هذا ليس بمشروع ان هذا من البدع وهذا من المنهي ولا يجوز ان يفعل الانسان وبين ان تقول هذا مشرك كافر تدعي الاسلام فارق بين المسالتين فاذا كان الثاني يؤدي الى عدم قبول الاول وجب السكوت وتاخيره لا اشكال فيه صحيح او لا ولسيمه في بعض البلدان المسائل هذه اذا طرحت قد يقتل الرجل صحيح فينظر فيه حينئذ بماذا بي باعتبارين هل ينص على ذلك ان نقول لا اكفر لا باس لكن لا بد ان يعرف ماذا كيف كيف يفهم لا اكفر لا اكفر يعني لا اصرح لا اشكل فيه او لا اكفر بمعنى ماذا لا احكم عليه بكونه داخلا في النار خالدا مخلدا فيها ويتكلم ويبحث فيما يتعلق به الشرك الاكبر فالدعوه مبناه على على هذا النوع معرفه المصالح وهذه من أعظم القواعد التي ينبغي العناية بها أن ينظر فيها بهذا الاعتبار ومن قيم رحمه تعالى هو كلام النفيس في الإعلام قال ابن تيمية هنا في الجامعة جامعة المساء الجزء السادس سبحة 416 ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها تعطيل المفاسد بمعنى أن لا يفعل أصلا الفعل إذا ما لا يفعله ما لم يتمكن الناس من التعطيل مطلقا ان يريد ان ياتي ماذا ياتي التقليد ياتي التقليد وانها تقدر خير الخيرين بتفويت ادناهما وتدفع شر الشرين باحتمال ادناهما وقال في الفتاوى كذلك الجزء 23 صفحه 343 فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير فساد قليل اراد ان يدفعه اخذته الغيره اراد ان يدفعه فيترتب عليه ماذا فساد كثير يجوز شرعا لا يجوز يأثم نعم يأثم لأنه فعل معصيته إذا قل لا يجوز أن يدفع حينئذ دل ذلك على أن هذا حكم شرعي أن هذا حكم شرعي حينئذ يكون مرد إلى إلى الشرع كتاب واء والسنة قال فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاصل وتقليلها بحسب الإمكان ومطلوبها ترجح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا وانتبه كلام تيميل رحمة الله تعالى لا يعني به التلبس بالشرك والكفر وإنما يعني به المحرمات والواجبات ما هو دون, دون ذلك فلا يجعل كلام هنا في التلبس بما ذا بيه بالكفر والشركة لا هذا باطل ولذلك في مواضع نص على ان الشركه لا يقبل الضروره اسلاتخ الضروره فهو محرم في جميع في جميع الشرائع عين اذا ما كان محرما في جميع الشرائع يقول ماذا ضروره هل, هل يستطيع احد ان يدعي الضروره في الزنا او اللواط كل هذا ما يقبلش ضروره ابدا والشركه كذلك لا يقبل الضروره اذا متى ان يكون مصلحه تتعلق بواجب بواجب او محرم لم يكن ذلك الواجب او المحرم من حيث الفعل او الترك لم يكن متفقا على تحريمه ولم يكن متمحض الفساد وانما يكون من وجه دون وجهين من وجه دون دون وجه وهذا اكثر ما يكون فيما اذا كانت الحسنه لا تنفك عن ماذا عن عن سيئه وهذا في, في زماننا كثير انت تريد تسافر للدعوه الى الله عز وجل او لحج او عمره طاعه لا يمكن ان تسافر طبعا اذا كان بر لا اشكال فيه لا يمكن أن تسافر إلا عن طريق المطارات مثلا الأصل في المطارات هذه لا يجوز الدخول محرمات اختلاط ومحرمات وأمور سفور وتبرل إلى آخرين ماذا تصنع؟ هذه حسنة لا تنفك عن سيئت وكذلك الصعود في الطائرة حسنة لا تنفك عن سيئت ماذا تصنع؟ لابد من ماذا؟ لابد من ارتكاب هذه المفسدة وهي قليلة في جانب المصلحة حينئذ وجدت حسنات في هذا الزمان ماذا تصنع؟ وذكر متاميه في رساله الحسنه والسيئه لا توجد حسنه دون ان تنفك عن بعض المعاصي هي ملزمه لها ماذا تصنع انت تريد ان تعمل ولا بد من مديره تكون امراه ماذا تصنع تترك العمل فكن منكر فينظر فيها بهذا الاعتبار انا لا افتي ينظر فيها <تصفيق> بهذا الاعتبار الا ثما حسنات لا تفك عن سيئات فقال رحمه الله تعالى المطلوبه ترجح خير الخيرين اذا لم يمكن ان يجتمعوا جميعا لدفع الشر الشرين اذا لم يدفعا جميعا وهذه كما ذكر يعني قاعده لابد من من جعل سلسله فيها ان شاء الله تعالى شرحناها في قواعد ابن سعيد في اول اول قاعده ذكرها قال ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين الجزء الثالث صفحه 12 قال ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لامته ايجاب انكار المنكر ليحصل بانكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ما يحبه الله ورسوله قال فاذا كان انكار المنكر يستلزم ما هو انكر منه وابغض الى الله ورسوله فانه لا يسوغ انكاره وان كان الله يبغضه ويمقت اهله ومتى رحم تعالى له رساله في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لانها تدخل في هذا اول ما يدخل في هذه القاعده تحصيل المصالح ودرء المفاسد هي مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر هذا كلام قيم الحمد للتعاني أو كلام الحق لا إيش كل فيه وقد استاذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم فقال لا ما أقام الصهر لذلك أجمع أهل العلم على أن الحاكم الكافر الذي ثبت كفره ببرهان صريح انه لا يجوز الخروج عليه الا مع القدره الا مع القدره معن ان يزال ويوضع مسلم مكانه اما يزال فقط ويترك بعد ذلك انتخابات وبرلمانات هذا لا يجوز الشرع وانما لابد من ازالته ويوضع مكانه واما مجرد هكذا الشعب يريد اسقاط الرئيس ويمشون الناس وبعد ذلك تاتي الديمقراطيه ثم يقول هذه ثوره مباركه لا ليس ليس بالصحيح وإنما لابد من النظر في, ال... في الوسيلة وفي المقصود ما هو المقصود لأنه ليس المقصود إسقاط فقط هذا ليس المقصود شرعي وإنما المقصود ماذا أن يحكم الناس بشرع الله تعالى وإذا لم يتوصل إليه إلا بخروج هذا أشكال فيه لأنه زعى في ذلك لكن لابد من ماذا لابد من من القدرة إلى آخر كلام رحمه الله تعالى ثم قال الشيخ عبداللطيف رحمه الله تعالى والحديث حجة على ذلك ما هو الحديث؟ ما هو الحديث نعم الذي أورده مسألة هدم الكعبة والحديث حجة على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما يحبه وهو هدم الكعبة وبنائه على قواعد إبراهيم فترك ذلك هي مصلحة فتركها لماذا لأنه قد تترتب عليه مفسد أعظم وكل إن كان منكر يترتب عليه مفسد أعظم صار الإنكار محرما بالإجماع حكى من قيم الإجماع عليه ومتميه من قبله حكوا الإجماع عليه فكيف يتعلق بهذه المصالح التي هي في أصلها مسحبة فإن كان صدر من الشيخ هذا فلا ضير فيه ولا عيب به أنه قدم هذا على ذلك بمعنى أنه ترك سبيا النساء لأجل ماذا أن النفوس لا تتقبل هذا وقد يكون فيه ماذا صد لي للدعوة فتركه لي لهذه المصلحة حينئذ يكون على وفق ما صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكات محبا ظاهر عنك عارها شكاة أي قالة هي أنها تشكى وتكره عارها أي زائل غائب قال وأما قوله وهو يعطي الشعراء على سب علماء المسلمين وأعيانه يقولون هذا كذب صريح رجل هذا يعني داود بن جرجيس يكذب لا شك لكن هذا بلغ الزباء ما ترك شاردة ولا واردة هكذا صراحته قال واما قوله وهو يعطي الشعراء على سب علماء المسلمين واعيانهم علماء المسلمين كذا ان محمد رحمه تعالى يسخر الشعراء لاجل هجوي العلماء سبحانك ربي قال فهذا كذب الوزور ليس من عاده الشيخ ان يعطي الشعراء ولم يعطي شاعرا قط فيما نعلم ولا سب مسلما مسلما قط ولا عالما من علماء المسلمين بل هو من اعظم الناس رعايه لحق الاسلام وحفظا لعهده وحماية لأهله ونصرة لهم وهذا مشهور من أخلاقه الإسلامية وشيمته العربية خلاف ما عليه كثير ممن يدعي الدين وهو مشغول يعني هذا الذي يدعي مشغول بأعراض المسلمين وهدك حرماتهم وأما قوله وهل هذا إلا مكفرا للأمة مضللا لعلمائها وهل هذا إلا مكفرا مكفرا ليس هو أخطأ ليس خللا في النسخة وهل هذا الا مكفرا للامه مضللا لعلماءها والسالم يعني الذي سلم من علماء نجد من القاتل جلا يعني خرج عن كل بلد تحت ايديه كانه طاف جميع البلدان التي كانت تحت ايدي علماء نجد الشيخ محمد رحمه الله تعالى وخرج منها وفرارا منهم عن القتل لانه لم يوافقه احد من العلماء على ذلك واتلفوا كتب العلم التي فيها حتى لا يرى في نجد الا رسائلهم سبحانك ربي والويل لمن يستعمل غيرها وقت قوته يعني حتى كتب النحو والصرف والحديث والعلم وكل هذه حرقوها ولم يبقى الا رسائل الشكر رحمه تعالى قال رحمه تعالى فيقال لهذا المعترض قد تقدم القذف في تاصيلك وبيان كذب دليلك وان جميع ما ذكرته لا تجوز نسبته الى الشيخ وانت في ذلك اكذب من سجاح دعاه النبوه دعاه النبوه قال تميه في المنهل تزوجها مسلمه الكذاب فتزوج الكذاب الكذابه قال اكذب من سجاح واذا هدم الاصل بطل التفريع اذا هدم الاصل بطل التفريع اذا صحت الاصول صحت الفروع واذا بطلت الاصول بطلت الفوران قال رحمه الله تعالى وما جلا عن نجد الا من عرف بعداوه دين الرسول والصد عنه والاشتهار بما سبته والاكثر من اهل العلم استجاب لداعي الحق واعترف به وامن في سربه وعوفى في نفسه وماله واهله وهم الاكثر وهم الاكثر وامما اتلاف كتب العلم التي في نجد فهذه القوله وامثالها يستبين بها تهور هذا الرجل في الكذب والزور لانه معناه ما تلون كتابا لا في النحو ولا في الصرف ولا البلاغه ولا السيره ولا في التفسير ما بقي شيء اذا كانوا احرقوا جميع الكتب حديد ما بقي شيء قالوا مكابره الحس والضروريات ومعرفه حال الشيخ واهل نجد وما عندهم من الكتب في اصول الدين وفروعه ودواوين الاسلام وتفاصيل الائمه وكتب العقائد والسير والتواريخ العربيه لا يجهله الموافق والمخالف وهذا الرجل لا يحسن صبك الكذب والزور <تصفيق> يعني يكذب ولا يعرف كيف كيف يكذب بل ياتي بها طامه شوهاء لم تنتقب ولم تختضم شوهاء يعني شباو بماذا بالعجوز القبيح لم تنتقب <تصفيق> ولم تختضم <تصفيق> فهل لعكست الأمر إن كنت حازما ولكن أضعت الحزم لو كنت تعقل وأحد الطلبة من أهل نجد لا يقولون يعني من صغار الطلبة لا يقولون كما قال هذا وأخطأ فيه في لغة العرام وهل صاحب هذا إلا مكفرا هكذا بالنصب للأمة مضللا لعلمائها لمعرفتهم بأن هل تهمل يعني لا تعمل بأن هل تهمل ولا تعمل وقد اعمالها في خطه بيديه يعني نصب بها فنصب بها واعمالها اعمال ما الحجازيه وكذلك قوله والسالم من علماء نجد جلا اي خرج عن بلده عن كل بلد تحت ايديهم وهذا تركيب نبطي يعني عامي يقتضي ان السالم من القاتل سوعب بلاد نجد في السكن والجلاء سوعب يعني لم يترك بلدا الا قد دخلها وسيأتيك عنه ذنب الشيخ وأتباعه بأنهم لا يعرفون العلوم والعربية وهذه عادة بعضهم أنه إذا كان لا يحسن العربية بدأ ما يتهجم عليه بأنه لا, لا يحسن عربية وإذا كان يحسن عربية قال له ما أدخلك في العقيدة صحيح إذا كان لا يحسن عربية قال هذا لا يحسن إذن طعن في التوحيد وإذا كان يحسن العربية قال ما لك وما للتوحيد العقيدة واذا تاملت تراكيبه في هذا الكتاب وعباراته عرفت انه من ابعد خلق الله عن العلم وممارسته والشعور بشيء من الفنون وانما هو وقح صال وجال وامنا فاستطال قال المعترض وقال ايضا شيخ محمد الحملي تعالى لما سئل عما يقاتل الناس عليه وعما يكفر به فقال عن خطه بيده يعني ناقلا لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادة تاني انتهى نقل المعتنين ثم قال بعده فهذا شأنه يعني شأن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يحكي الإجماع من نفسه لنفسه يعني لا ينقله عن غيره يحكي الإجماع ثم من الذي حكى الإجماع هو هو الناقل عن نفسه فكأنه صار مصدرا لإثبات الإجماع هذا لا يحسن كيفية إقاع الإجماعات قال شأنه فهذا شأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه يعني لا ينقل عن غيره لا ينقل عن غيره ومن هو الذي أنكر الشهادتين شهادتي الإخلاص من هذه الأمة حتى تقاتل حتى يقاتل عليهما حتى يقاتل يعني هو قال ماذا الشيخ محمد لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم والشهادتان يعني أنكار الشهادتي وهو يقول ماذا من الذي أنكر الشهادتي من الذي قال لا أقول لا إله إلا الله فجعل حينئذ مناط الإسلام الحكومة هو مجرد اللفظ فقط لو وجد ما ينقض هذه الكلمة حصل عنده خلل فيه في هذا العاصل مسلم ينبع عليه الشيخ قال فهذا الشأنه يحكي الإجماع من نفسه لنفسه ومن هو الذي أنكر الشهادتين شهادتي الإخلاص من هذه الأمة حتى يقاتل عليهم فإذا كانت الأمة من حيث الجملة حين يعرب مولودها حين يعرب يعني ماذا يفصح العراب يأتي بمعنى الإفصاح حين يعرب مولودها اول ما تلقنه شهادتي الاخلاص قبل ان يلقنوه بامه وابيه قال واذا احتضر ميتهم اجلسوا عنده اعقل اهله وابرهم به يلقنهم بذلك بسهاله هكذا لانهم قد علموا من علم نبيهم صلى الله عليه وسلم ان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه يعني العوام يعلمون ذلك وايضا يلقنوه في قبره تلقين حتى جاءهم يعني سم محمد فناهاهم وعد ذلك من الشرك التلقين وهذا كذب وقال فكيف يدعى الميت التلقين جعله دعاء وينادى في قبره وهو لا يسمع ولا يبصر ويقول الله انك لا تسمع الموتى حتى منع الناس عن ذلك ويقول لا انك لا تسمع الموتى وهذا قد اداز التلقين قال حتى منع الناس عن ذلك وعن الدعاء بعد الصلاه كذلك بالادب المبرح يعني بالضرب ونحوه تاديبا وعن القراءه على قبره ولسنا بصدد هذا في هذا الموضع وقد اوفينا عليه في التبصره يعني في كتابه وغسل الدرن بما فيه كفايه من الاحاديث والايات واقوال العلماء الاعلام وانما صددنا هنا لتكفيراته هكذا تكفيراته فاذا كان امر الامه جميعا وكذلك فماذا يقاتل عليه من انكار شهادتي الاخلاص يعني اين هذا الاجماع اين هذا المدعي انه يقاتل على الشهادتين والامه كلها تقول الشهادتين من اين جئت به بهذا الزعم وطالب بما حاصله انهم لا ينكرون شهادتي الاخلاص هذا ما ذكره هذا الرجل قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى فالجواب ان يقال هذا الرجل من ابعد الخلق عن الفقه عن الله ورسوله ومعرفه مراده وحقائق احكامه ومن اجهل خلق الله باقوال اهل العلم ومدارك الاحكام وكل من عقل عن الله يعلم علما ضروريا ان المقصود من الشهادتين ما دلت عليه من الحقيقه والمعنى من الحقيقه والمعنى لان البحث هنا في ماذا في رجل تكلم بالشهادتين وفعل الشركه فجعل كلامه بالشهادتين دالا على انه مسلم مع كونه يفعل الشركه وعلينا ناتي الى ماذا ناتي لمساله العلم وما دلت عليه كلمه قال ما دلت عليه من الحقيقه والمعنى وما اشتملته عليه من العلم والعمل وام مجرد اللفظ من غير علم بمعناهما والاعتقاد لحقيقتهما فهذا لا يفيد العبد شيئا ولا يخلصه من شعب الشرك وفروعه وهذا مجمع عليه مجمع عليه ليس المراد من الاسلام مجرد كلام فقط بل لابد من من كلمه ولابد من عمل نتبعه واهم ما يدل على ذلك او اهم ما يثبت هذه الكلمه الواجبات التي لا تصح الكلمه الا بها وكذلك ترك المنهيات التي تفسد تنقض الكلمه من من اصلها قال الله تعالى فعلم انه لا اله الا الله وقال الا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني لا اله الا الله فاليمان بمعناهما والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق الا بعد العلم والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا لم يعلم ولم يتصور فهو كالهادي وكالنائم ساليما ممن لا يعقل ما يقول يعني يتحدث الان عما يتحدث عن قائل الكلمه اذا لم يتصور معنى الكلمه حينئذ كيف يعبد الله تعالى وحده وكذلك اذا لم يتصور معنى الكلمه فلابد ان يقع في الشرك لابد ان ان يقع في الشرك هذا مراده رحمه الله تعالى قال بل لو حصل له العلم وفاته الصدق لم يكن شاهدا بل هو كاذب وان اتى بهما اي بشهادتين صوره قال الله تعالى في شان المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون كاذبون في ماذا في الشهاده لان الشهاده تقتضي مطابقه الباطن للظاهر قالوا نشهد انك رسول الله رسول الله حق هذا لفظ هذه الجمله صحيح حق لكن كون يشهدون بذلك بمعنى تواطؤ القلب مع اللسان هذا الذي اكذبهم الله تعالى فيه فتخلف القلب ولم يتخلف اللسان تخلف القلب ولم يتخلف اللسان فكذبهم في قيلهم ورد شهادتهم وشهد على كذبهم واكد الحكم بان المؤكده لام التعليق لام الابتداء سماها لام التعليق هنا فهل يقول عاقل انهم يشهدون بكلمتي الاخلاص ويعترفون بها اشك ان ذا باطل مصادم للنص المنافقون هؤلاء قالوا الكلمه لكن هل تنجيهم هذه الكلمه عند الله تعالى الجواب لا وفي الدنيا كما مر معنا مرارا تجري على محاكم المسلمين الا من اظهر نفاقه يحكم عليه بالرد قال رحم الله تعالى فهل يقول عاقل انهم يشهدون بكلمتي الاخلاص ويعترفون بها وهل هذا القول إلا رد لكتاب الله وخروج عن سبيل المؤمنين فإنهم مجمعون على اعتبار ما دلت عليه الشهادتان من المعنى المراد أنه هو المقصود يعني مسألة إجماعية لا خلافة فيها وإلا ما صار المنافق منافقا بالإجماع أن هناك من يسمى بالمنافق وقد قال الكلمة ومع ذلك قال الله تعالى وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقولوا آمن بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين حكم عليه بماذا بنفي الإيمان اي ايمان الذي في قلوبهم اذا وجد من يقول الكلمه ولا يكون مؤمنا وان عذلت على الاحكام في الدنيا الا انه في الاخر يكون ماذا خالدا مخلدا في النار بل في الدرك الاسفل من النار قال ولم يقل احد ولم يقل احد ان الايمان مجرد لفظ من غير عقيده القلب وعلمه وتصديقه والايمان قول وعمل قول وعمل ولم يقل أحد إن الإيمان مجرد اللوظ يعني تعليق الإيمان والإسلام والدين الأخير على مجرد ألفاظ وأما المعاني التي تكون في القلب فلا عبرة بها لا لم يقل أحد بذلك بل الإيمان يكون بالقول قول القلب القول اللسان يكون بالعمل عمل القلب وعمل الجوانب عرفنا أنه ثم تلازم بين الباطن والظهر قال من غير عقيدة قلب وعلمه وتصديقه من غير عمل بمدلول الشهادتين عمل تبع عمل بمدلول شاهدتين وما سمعت ان احدا قاله الا طائفه من المتكلمين من الكراميه نازعوا الجهميه في قولهم ان الايمان هو التصديق فقط فجاء الكراميه قالوا هو اللفظ فقط قول الكلمه لا اله الا الله ولذلك عند الكراميه ان المنافق مؤمن مخلد في النار هكذا المنافق مؤمن مخلد في النار اين اذا يدخل النار ويخلد فيها من هو مؤمن عندما كذا هذا في ديننا قال رحمه تعالى نازع الجهميه في قولهم ان الايمان هو تصديق فقط وقابلوا هقولهم بانهم مجرد اقرار بانه مجرد اقرار فقط والقولان مردودان عند الامه ولكنهما احسن واقرب الى قول اهل العلم مما اتى به هذا المفتر لنعلق بي باللفظ ولكن الكراميه كذلك علقونا به باللفظ ولا يلتفتون الى المعنى لما قالوا الذي يدخل الجنه هو من امن باطنا وظاهرا ومن امن ظاهرا لا باطنا فهذا يكون خالدا مخلدا في النار ويسمى مؤمنا سماه مؤمنا قال من عدم اعتبار العلم والمعنى ومن قرأ القران او سمعه وهو عربي اللسان يعلم ان قتال المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه وهذه فائده عظيمه ذكرناها مرارا ان الشرك حكم معلل حكم معلل فعلق الله تعالى الحكم بالتكفير او بالقتل او بالخلود في النار على وصف ما هو هذا الوصف شرك هذا الوصف يسمى ماذا يسمى شرك فمتى ما وجد الشرك فثما وثم الحكم قال ان قتال المشركين هذا قال ماذا من قرأ القران او سمع وهو عربي اللسان مسائل متعلقه ب بلسان العرب عربي اللسان يعلم ان قتال المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه قال تعالى وقاتلوا المشركين لماذا لشركهم هذا هو العله وقاتلوا المشركين هذا حكم سرعي قاتل هذا حكم شرعي او لا حكم شرعي مشركين هذا محكوم عليه والمحكوم به والقاتل حينئذ هل هذا الحكم معلل ام لان قلنا معلل وقاتلوا المشركين لشركهم ليه لشركهم كافه وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار لما حرم الله عليه الجنه لشركه اذا يشرك هذا فعل مضارع وهو مشتق وكذلك المشركين هذا جمع مشرك وهو اسم فاعل وهو مشتق حينئذ هل هذا الحكم معلل قلنا نعم معلل على مجرد وجود اللفظ ولا معلوم ان الشركه حقيقه شرعيه فمتى ما وجدت الحقيقه الشرعيه تم اسمه والحكم وقال تعالى براءة من الله ورسوله إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ونحوا ذلك من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشركة وفي الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرما ماله ودمه وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه من قال لا إله إلا الله وكفر لا إله إلا الله وكفر لا إله إلا الله يعود للصدى وكفر يعود إلى إلى المعنى إلى الباطن إلى معنى لا إله إلا الله إذن لم يعلق الحكم على ماذا على مجرد اللفظ قال الحمد لله وفي الحديث الآخر من بدل دينه فاقتلوه وكلام الفقهاء من بدل دينه فاقتلوه متى ما حصل التبديل ها وجب القتل وهذا قد بدل دينه أو لا كان مسلما ثم أشرك وصار مشركا إذن بدل دينه وكل مشرك وكل مشرك فهو مبدن لي لدينه قال وكلام الفقه في باب حكم المرتدي وقول فمن أشرك بالله إلى آخر كلامه وحكى شيخ الإسلام لتيمية الإجماعة على كفر من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم وقد مر ذلك وقد مر ذلك مرارا فكل ما ذكر من الإتيان بلفظ الشهادة والتلقين لا يفيد شيئا مع عدم العلم لا يفيد شيئا مع عدم العلم لابد من الجمع بين الأمرين والتوحيد علم وعمل ويقال وأما قوله فهذا شأن يحكي الإجماع من نفسه لنفسه من نفسه لنفسه يعني نقلت الإجماع عن من من قال بهذا عندما تقول أجمع أهل العلم من أين جئت بهذا من كيسك أو أنه منقول عن غيرك يقول فجميع أهل العلم والآئمة الراسخين يحكون الإجماع يعني هذا, هذا سنة أهل العلم ياتي ابن تيميه باتفاق المسلمين من اين جئت به هو حكىه عن نفسي هو راى ونظر في الكتب وما وجد خلافا في حق ذلك قد يذكر عن غيره وقد يكون هو الذي اتى به فكل اهل العلم هكذا لانه ما عرفوا كيفيه الاجماع نسيم الاجماع المتعلق ب لوازم الدين كما قال المقيم رحمه الله تعالى فجميع اهل العلم والائمه الراسخين يحكون الاجماع ويحتجون به لانفسهم وينصرون به اقوالهم وقد جمع ابن هبيره بن حزم مسائل الاجماع مرتبه على ابواب الفقه وحكوها من انفسهم لانفسهم <تصفيق> وحكوها من انفسهم لانفسهم وفي كتب الفقه كالاقناع والمغني والفروع والمقنع من ذكر الاجماع والاحتجاج به ما لا يخفى على صغار الطلبه والطرق التي يعرف بها الاجماع القطعي انتبه هنا ليس الاجماع الظني التنسيس على مساله نحن نتكلم في ماذا بمساله قد اجمع عليها الانبياء والمرسلين كلام التوحيد والشرك يعني من اظهر ما يكون اظهر من الشمس يجب ان تعتقد هذا عندنا حكايه الاجماع فيما يتعلق بهذه الاصول هذا اجماع القطعي فلا يحتاج ماذا ان تقول لا بده انا قال عن تيميه وتيميه قال من حزم من حزم قال انا الامام احمد من احمد الى اخره <تصفيق> قل ليس بلازم ليس بلازم بل تحكيه بي بنفسك لنفسك قال والطرق التي يعرف بها الاجماع القطعي معروفه عند اهل العلم مقرره في محلها لا تخفى على مثل شيخنا فاذا احتج بالاجماع قبل منه واخذ عنه فان القول ما قالته حذام ومن الطرق التي يعرف بها الاجماع كون الحكم معلومه بالضروره من دين الاسلام كلما وجدت حكما معلومه بالضروره من دين الاسلام فاحكي الاجماع من نفسك لنفسك ولا تبالي لا لا تبالي سواء ان كان يتعلق بترك التوحيد او بفعل الشركه عينين تحتك الاجماع ولا شك تقول هذا اجماع قطعي الثبوت قطعي الدلاله الى اخره والاجماع لا يكون الا خاصا لا يكون الا الا خاصا بمعنى ماذا ان المحكوم عليه ليس المحكوم عليه ان الحكم المتعلق بالاجماع نص لا يكون من الفاظ العموم يحتمل مساله ومثلا وانما تقول مثلا اجمعوا على ابطال صلاه من احدثه اين حدث في الصلاه هذا خاص اولى خاص لا يدخل غيره من المسائل لكن زيد وعمرو الى اخره يصدق عليهم او لا يصدق عليهم فاذا استعملت الاجماع في ابطال طهاره زيد من الناس اليوم يقولون ماذا يستدل باجماعات نعم نستدل باجماعات نستدل على ماذا المساله معلومه او لا مساله معلومه فاذا رايت زيد من الناس قد احدث عينيد تقول بالاجماع صلاتك باطله لا يحتاج ان تنقل تقول ابن تيميه قال فيك انت يا زيد من الناس صلاتك باطله بالاجماع ويقول ابن تيميه على ابن حزم ليس لازم والا بطلت والا بطلت الاجماعات صحيح او لا بطلت الاجماعات لو لم ينزل الاجماع على محله بطل الاجماع بل فائده منه لذلك قالوا في الحازم انه يستدل باجماعات عامه اولا ليس عندنا اجماع الاجماع لا يكون الا خاصه وإنما العموم فهموا منه ماذا باعتبار المحكم عليه وهذه جميع الإجماعات على هذا اللبط <تصفيق> الله سعى وأجبعوا على ألا رجلا لو قال هو يهود عن نفسه أنه كفر لو قال زيد من الناس المسألة المجمع عليها خاصة ليست عامة لأن الإجماع لا يكون إلا خاصة لا كذا مقرر في كتب الوصول لكن أولا ما قرأوا إلا الورقات المسألة <تصفيق> فلا يعلمون هذه المساله فالاجماع لا يكون خاصا لكن زيد من الناس وعمر الاخير لا يحتاج تنصيص انما الذي يشترط ان تعلم انت انه قد قال بالفعل لا تكن مترددا او انه منسوم اليه متى ما علمت انه قد احدث فاستدل بالاجماع متى ما علمت ان زيد من الناس قال عن نفسه وهو يهود ويعلم اللفظ حينئذ تستدل به بالاجماع ولا يقول احد ابدا من اهل العلم مطلقا انه يستدل بالاجماعات وهي عامه لا هو محله لكن لا يفهم معنى الاجماع ولا يفهمون كيف يستدلون به الاجماعي ثم قال كيف كيف حكيت الاجماع المسائل معلومه من الدين بالضروره هذا تحكي اجماع انت جالس في بيتك الا ايش قال في لا يحتاج الى نقل <تصفيق> الله سبحانه قال رحمه الله من الطرق التي يعرف بها الاجماع كون الحكم معلومه بالضروره من دين الاسلام اما المسائل المختلف فيها المسائل الفرعيه هذه نعم يحتاج الى نقل ان ابي بكر قال بهذه المساله وفلان وفلان الى اخره لابد من النظر في هذا ومحثن فيه المسائل المعلوم من الدين بالضروره <تصفيق> قال فمن تصور الاسلام يقول الشاعر رحمه الله تعالى فمن تصور الاسلام وعرف حقيقته ومعناه عالم علما ضروريا ان القتال على التزام الشهادتين مع القدره فرض كفايه وفرض عين في بعض المواضع هذا لا يخفى على عوام المسلمين لا يخفى على عوام المسلمين اذا الاجماع ينظرفي بهذا العدد اولا احفظ هذه الجمله لان كثيرا من الناس يخطئون فيها حتى من ينتسب الى العلم ان الاجماع لا يكون الا خاصا يعني المساله المجمع عليها خاصه وليس عندنا اجماع اللفظ يكون عاما وانما العموم باعتبار الافراد الفاعلين خذ مثالا المثال السابق ان العلماء اجمعوا على على ابطال طهاره من احدث صحيح هذه مساله خاصه زيد من الناس عمت الاستدلال المباشره ان تحدث قل نعم صلاتك باطله تستدل بالاجماع في محله قلنا نعم هذا في محله ولا لزاع في ذلك <تصفيق> قال وتيميه رحمه الله تعالى في الصارم المسلول الجزء الاول صفحه 200 واما اجماع الصحابه رضي الله عنهم فلان ذلك نقل عنهم في قضايا متعدده ينتشر مثلها ويستفيض ولم ينكرها احد منهم فصارت اجماعا الذي سمى ماذا اجماع السكوت يقول ابن تيميه واعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابه على مساله فرعيه بابلغ من هذا الطريق لا وجود له ما يذكره الاصوليون من تعريف الاجماع وما يتعلق به اكثرها مسائل كلاميه ذهنيه لكن باعتبار الواقع لا وجود له لا يوجد اجماع واحد قطعا لا يدعيه ابن تيميه ولا من بعده تبي ولا من قبله لا يوجد اجماع ان كل صحابي نطق بالحكم الشرعي لان هذا الاجماع هو القول عند الاصوليين ان ان يكون في الامه ماذا ان يكون 1000 عالم مثلا كل عالم لابد ان ينطق يتكلم لو حدث نفسه لا يقبل اجماع لو واحد تخلف لا يقبل الاجماع هكذا عند الاصوليين حينئذ هل ثم مساله شرعيه نقل عن الصحابه جميع الصحابه نطقوا هذا كل الصحابه نحتاج الى اسانيد وندرس الاسناد لا وجود له بالتا وانما المنقول ما هو يتكلم ابن عباس ابن مسعود نبحث ليس ثم من أنكر وحينيذن نقول إذن هذا دليل على ماذا على أنهم قد رضوا هذا القول وسكتوا عنه فنحكي هذا إجماع هذا في المسائل الفرعية أما المسائل القطعية المعلومة دي بالضرورة هذا يكفي ماذا تصور حقيقة الإسلام وما يضاده فتعرف حينيذن حقيقة هذه الإجماعات ولذلك قال ليس عندنا هنا وعلم أنه لا يمكن إدعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق بأبلغ من من هذا الطريق وابن قيم رحمة الله تعالى يقول في وهذا الا لم يكن متعذرا يعني النقل عن عن العلماء انهم نطقوا بالسينه متكلموا بالمساله يقول هذا الا لم يكن متعذرا فهو اصعب شيء واشقه الا فيما هو من لوازم الاسلام يعني دعوه الاجماع لا يمكن ان تصور الا فيما هو من لوازم الاسلام انهم اتفقوا الجميع وهكذا تطلق القول بانهم اجمعوا على هذه المساله هذا لا اشكال فيه اذا ما ادعاه هنا في كون الشغل عم تعالى يحكي الاجماع من نفسي لنفسي هذا هو الاصل ويدركه كل عاقل عرف معنى الاجماع ومعنى المساله المجمع عليها هه هنا في هذا المقام قال وهذا الرجل خفي عليه ذلك لاستحكام الشقاء وغنمه العداوه والهوى قال تعالى اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وقد استفاض الاجماع استفاض الاجماع يعني اشتهر وانتشر على وجوب قتال من جحد ركنا من الاركان الخمسه وما لا يتم الاسلام الا به زكاه والصوم والحج وما اجمع على تحريمه الزنا مثلا والربا او حله كالخبز والماء اجماعا قطعي أو ثبت جزمًا كتحريم لحم الخنزير جزمًا لانه ما جاء نصا وقد نص على ذلك من يحكي الاجماع كابن هبيره وابن حزم وشيخ الاسلام وابن رجب وابن عبد البر وابن المنذر وامثالي من اهل العلم قال شيخ الاسلام لما سئل عن قتال التتار كل طائفه ممتنعه عن التزام شريعه من شرائع الاسلام الظاهره المتواتره من هؤلاء القوم وغيرهم فانه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين نطقوا بالشهادتين وامتنعوا وجب قتالهم اذا كيف يعترض على الشيخ رحمه الله انه ماذا ان كل الناس يقولون لا اله الا الله ولم ينكروا اللفظ قال وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل ابو بكر الصديق والصحابه رضي الله عنهم مانعي الزكاه مانع الزكاة كان يقول لا إله إلا الله أو لا نعم كان يقول لا إله الله ويصلون كذلك وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام اتفق الصحابة اجمع أو لا اجمع كيف حكاه ابن تيمية كيف حكاه يعني سكتوا على المناظرة وافق عمر أبا بكر وسكت الجميع لم يخالف إذن البقية ماذا رضوا أم خالفوا رضوا ودل ذلك على أنه قد اتفقوا ليس بلازم أن يتكلموا وليس بلازم أن يقل عنهم حرفا حرفا قال عملا بالكتاب والسنة وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عاشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شروا الخلق والخليقة مع قول تحقيرون صلاتكم مع صلاتهم إذن يصلون ويقولون لا إله إلا الله وصيامكم مع صيامهم فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرعه ليس بمسقط للقتاله فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنه فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب فايما طائفه كلام متيميه فايما طائفه ممتنعه عن بعض الصلوات المفروضات او الصيام او الحج او عن التزام تحريم الدماء والاموال او الخمر او الزنا او الميسر او عن نكاح ذوات المحارم او عن التزام جهاد الكفار او ضرب الجزيه على اهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لاحد في جحودها وتركها التي يكفر الجاحد لوجوبها فان الطائفه الممتنعه تقاتل عليها وان كانت مقره بها يعني انا مجرد الترك ليس الاقرار البحث هنا في الترك اذا ترك وهذا مما لا اعلم فيه خلاف نقول تيمرهم تعالى مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان على القول بأنه سنة والإقامة عند من لا يقول بوجوبهما ونحو ذلك من الشعائل هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا فأما الواجبات والمحرمات المذكورة نحوها فلا خلافة في القتال عليها وهؤلاء عند المحققين من العلم قال المحققين إشارة إلى ماذا إلى أن ثم من من ينازع اول اتفقوا على القتال وهذا لا يستلزم التكفير لا يستلزم التكفير ثم مساله اخرى هل هم كفار ام لا قال وهؤلاء عند المحققين من العلماء هذه الصيغه تدل على ان في المساله خلافا وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليس بمنزله البغاة الخارجين على الامام او الخارجين عن طاعته اهل الشام مع اميل المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه فانه اولئك خارجون عن طاعه امام معين ولا يلزم من ذلك التكفير او خارجون عليه الازاله ولايتي واما المذكورون فهم خارجون عن الاسلام بمنزله مانعي الزكاه يعني كفروا يرى انهم اذا امتنعوا عن الاذان او عن الصلاه او عن تحريم الربا وحذ ذلك فهم كفار قالوا بمنزله الخوارج الذين قاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه ولهذا افترقت سيره علي في قتاله لاهل البصره والشام في قتاله لاهل النهروان فكانت سيرته مع اهل البصره والشاميين سيره الاخ مع اخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك انتهى المقصود منهم واما مساله التلقين في القبر فلمن منعه سلف يعني مساله خلافيه كذلك فلمن منعه سلف صالح يقتدى بهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التابعين لهم باحسان وائمه الهدى من اهل المذاهب وغيرهم وهذا شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وابن قيم الجوزيه وامثالهم الا يرون ذلك لا يرون ذلك وان قال به جمع كثير وهذه مساله فرعيه خلافيه فالتشنيع بها خروج عن محله النزاع قال تمير الجواز وفي ما وضع يفهم منه ماذا انهم مستحمل يعني لا ينكرها لا لا ينكرها قال رحمه الله تعالى في جواب سؤاله ورد عليه كما في الفتاوى 24 صفحه 296 قال هذا التلقين المذكور قد نقل عن طائفه من الصحابه نقل عن طائفه من الصحابه انهم امروا به امروا به كابي امامه الباهلي وغيره وروي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مما لا يحكم بصحته ولم يكن كثير من الصحابه يفعل ذلك واذا كان الامر كذلك فحينئذ سوغ خلاف فيه ما دام انه نقل عن ابي امامه وصح عندهم غير لا يصححه فلهذا قال الإمام أحمد غير من العلماء إن هذا التلقين لا بأس به فرخصوا فيه ولم يأمروا به رخصوا يعني رأوا مباحاً ولم يأمروا به لا أمر لا استحباب ولا إيجابة واستحبه طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وكرهه طائفة من العلماء من أصحاب مالك وغيره إذا ما سأل خلافيا ما سأل خلافيا والصواب نقول ماذا أنه لم يريد عن نبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن الصحابة فهو بدعة ولا بأس أن نحكم على شيء بكون بدعة وجوزه ماذا بعض الاهل العلم لا اشكال في البدع هكذا اما بدع متفق عليه واما بدع مختلف فيه انصحح ماذا الحكمه بالبدعيه كما ان من الكفر ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه لو راى راء باحث ان تارك الزكاه يكفر لو سلف اولى لو سلف مساله خلافيه وغير قد لا يكفر كذلك ما يتعلق به بتارك الصلاه لا اشكال فمن باب اولى الخلاف في ماذا في كونه بدعه اولى فإذا ثبت أن هذا لم يثبت ثبت أنه لم يثبت حينيذ نحكم بكونه بدعا قال رحمه وتعالى والذي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبل الرجل من أصحابه إذا دفنه ويقول سألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل وهذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الصحابي من قال بأن قول الصحابي حج يشترط ماذا أن لا يكون في المسألة نص أن لا يكون في المسألة نص وهنا وجد نص نبي صلى الله عليه وسلم دفن احدا قطعا دفن هل فعل التلقين جاوبوا لا تركه مقصود ام لا تركه مقصود اذا فعله بعده بدعه تقول قال فلان وفلان من الصحابه قل لا هذا اجتهاد لا لا يوافق عليه كما مر معنا كلمتي مي نفسه فيما يتعلق بتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر اذا لا نقول ابن عمر تتبع اثاره والصحابي صح او لا فنقول مساله جائزه وفيها خلاف لا هو ابطل قول ابن اجتهاد ابن عمر خطاه قال ابوه رد عليه وهو اعلم منه هنا كذلك اذا لا فرقه بين لا فرق بين المسلتين لا فرقه بين بين المساله ما دام ان المساله فيها نص هنذ يقول هذا بدعه فعلو الصحابه الى اشكال فيه لا اشكال فيه لان الحكم على على القول وعلى الفعل ذاته لا يلزم منه تبديع الشخص قال الرحمن تعالى وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا امواتكم لا اله الا الله هذا وقت الاحتضار مرض به وقت الاحتضار قال وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقن أمواتكم لا إله إلا الله فتلقين المحتضر سنة ما أمر بها وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء لهم فلهذا قيل إن التلقين ينفعه قيل قيل يحتاج لا إلى نص وليس ثم نص إن التلقين ينفعه فإن الميت يسمع النداء لا تلازم سماع الميت للنداء لا يلزم منه ان يفعل الزائر فعلا يتعلق به الا ما ورد به شر من السلام والدعاء له نحو ذلك اما التلقين والسؤال نحو ذلك هذا باطل قال فان الميت يسمع النداء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه لا يسمع قرعا عالي وانه قال ما انتم باسمع لما اقول منه مع ذلك ترك التلقين عليه الصلاه ودل ذلك على انه ماذا يعتقد سماع الموتى ان ثبت ومع ذلك ترك التلقين اذا السنه هي ترك التلقين ففعل ذلك بعد ذلك يعتبر من البدع وانه امرنا بالسلام على الموت فقال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله روحه حتى يرد عليه السلام وقال ايضا تمي بعد ذلك تلقينه بعد موته ليس واجبا بالاجماع ليس واجبا بالاجماع ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه هذا يكفينا لا يكون بماذا بالمنع بل ذلك ماثور عن طائفه من الصحابه كابي امامه وواصله بن الاسقع ولا يعتبر قدوه الا اذا لمك ثمن النص فمن الائمه من رخص فيه كالامام احمد قد استحب وطائفه من اصحاب واصحاب الشافعي ومن العلماء من يكرهه لاعتقاده انه بدعه فالاقوال فيه ثلاثه الاستحباب والكراهه والاباحه وهذا اعدل الاقوال يعني كونه كما مباح هذا اعدل اقواله فاما المستحب الذي امر به وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدعاء للميت بل لم يفعل غيره عليه الصلاه والسلام وقال ايضا واما تلقين الميت فقد ذكره طائفه من الخراسانين من اصحاب الشافعي واستحسنوه ايضا ذكره المتولي والرافع وغيرهما واما الشافعي نفسه فلم ينقل عنه فيه شيء ومن الصحابه من كان يفعل كابي ومامه الباهلي وواثنه من اسقع وغيرهما من الصحابه ومن اصحاب احمد من السحابه والتحقيق انه جائز والتحقيق انه جائز وليس بسنه راتبه والله اعلم وصاب من قال انه بدعه لانه لم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم فعله واذا قيل بانه فعله الصحابيون قلنا الحكم على القول والفعل ومن شرط اعتماد ما نقل عن الصحابه الا يكون في المساله نص حينئذ نلتفت اليه والا يكون محجوجا به بالنص قال رحمه الله اذا حكى الشيخ هنا ماذا هو في مساله التلقين وهي لا تعتبر داخله في بحثنا البحث مع هذا الرجل فيما يتعلق بماذا الشرك الاكبر المتعلق باصل الدين تخرج عن الموضوع وتاتي بمساله انخلافيه هذا يسمى حيدتا هذا يسمى حيدتا تشويش قال واما قوله عد ذلك من الشرك فهذا بهت ظاهر اين التلقين من الشرك فالتلقين تذكير وتعليم والشرك اعطاء المخلوق ما يستحقه الخالق وحده من دعاء وتوكل ومحبة نحو ذلك من العبادات والطاعات هذا هو الشرك والشيخ رحمه الله تعالى أجل وأعلم من أن يجعل التلقين من الشرك ليس فيه سؤال موتى قطعا وتآليفه وبحثه يدل على أنه من الراسخين وتهور هذا عثمان ومجازفته فيما يدعيه دليل على أنه من المفترين الظالمين ويكفي المنع ويكفي المنع والرد في الجواب عما يدعيه والدعوى اذا تجردت عن دليل نكتفي بردها والدفع في صدها وقول المعترض انه يقول كيف يدعى الميت يعني شخص محمد يحكي عنها كيف يدعى الميت ويولاد في قبره وهو لا يسمع ولا يغصم ويقول تعالى انك لا تسمع الموتى حتى منع الناس عن ذلك وعن الدعاء بعد الصلاه بالادب المبرح وعن القراءه على القبر يعني يضربون الناس لو دعوا بعد الصلاه <تصفيق> هذا لفظه قال والرجل ادخل الايه في جمله ما حكى ولم يتعقب حكايته بتفصيل بل اطلق المنع والتشنيع والرد فلا ادري ماذا يرى في الايه لقوله تعالى انك لا تسمع الموتى ادخلها في رد على الشيطان ماذا تعتقد في هذا النص الله عز وجل يقول لا تسمع الموتى اذا ماذا تقول انت فلم يبين يعني مذهبه يقصد به ماذا انه لم يبين مذهبه قال بل اطلق المنع والتشنيع والرد فلا ادري ماذا يرى في الايه وبماذا يتخلص اهو على صراط مستقيم في السمع المنفي في مثل هذه الايه والمثبت في مصح من السنه تم فرق بين النوعين او هو كما هو ظاهر عبارته غبي مرتبك مرتاب لا يدري ما نفى مما اثبته هكذا قال الباطني لا يدري ما نفى مما اثبته وشيخنا رحمه الله لم يصدر منه هذا ولا قاله ولا جعل هذا من الدعاء الممنوع منه لكنه يدري ما يراد بالنفي في مثل هذه الآية وما يراد بالإثبات في مثل قولي صلى الله عليه وسلم في أهل قليل بدر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وقولي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يسمع قرع نعال أهله ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في السماع فمن عرف هذا تبين له ما في عبارة معترض من الكذب والجهل والخلا مسألة السماع هذه مختلف فيها لكن لا يستلزم من اثبته ان يسال لو قال بان الموت يسمعون لا يلزم من ذلك ماذا انه يجوز سؤاله هذه مساله وهذه مساله لو اثبت الله تعالى وثبت عندك لو ثبت عندك ان الميت يسمع هذا لا يجوز ان يسال من دون الله تعالى فرق بين المسالتين ومر معنا داوود يرى ماذا ترى ترابط بين او تلازم بين المسالتين ما دام انه يسمع يعني يدل ذلك على جواز سؤاله ولا شك ان هذا ربط ليس في في محله قال ابن تيميه لما سئل عن ذلك مساله السماع في فتاوى 24 7363 قال نعم يسمع الميت في الجمله نعم يسمع الميت في في الجمله يعني في بعض الصور كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسمع خفق نعيم حي لا والون عنه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك قتل بدر ثلاثه ثم اتاهم فقال يا ابا جهل ابن هشام يا اميه ابن خلف يا عتبه يا ابا جهل ابن هشام يا اميه ولا يا اميت او يرزل بن جاهل يا فاطمه بنت رسول الله ها والنبي انت هذا وجه واحد نصبا ويا فاطمه يجوز فيه الوجان مر معنى قريب أين؟ قاعدة. قاعدة نعلم. اي قاعدهنا اي يدرس الوجان ها لا هو اذا اذا وصف بابن او بنت اما وحده يا زيد هذا قطعه لا يكون الا مبني على الضم يا زيد اما قال يا زيد ابن حينئذ ابن هذا بالنصب وزيد جاز فعل ووجان وجوده في محله قال يا ابا جهل ابن هشام يا اميه ابن خلاف يا عتبة ابن ربيعة يا شيبة ابن ربيعة هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فسمع عمر رضي الله عنه ذلك فقال يا رسول الله كيف يسمعون كيف يسمعون نبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم وأن يجيبون وقد جيفوا فقال والذي نفس بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم يجيبون فسحبوا به في قليب بدرين أمر بهم أو أمر بهم ثم أمر بهم فسحبوا في قليب بدرين وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدرين فقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا وقال إنهم يسمعون الآن ما أقول وقد ثبت عنه في الصحيحين من غير وجهين أنه كان يأمر بالسلام على أهل القبور ويقول قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون ويرحموا الله المستقدمين منا ومنكم والمساخين نسأل الله لنا ولكم العافي لكم هذا خطاب اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم فهذا خطاب لهم وإنما يخاطب من يسمع هكذا قول تيمية يخاطب من يسمع وروى ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ولكن البحث في السلام هنا وفي السنن عنه انه قال اكثروا من الصلاه علي يوم الجمعه وليله الجمعه فان صلاتكم معروضه علي فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمتم يعني صبتم رميما فقال ان الله تعالى حرم على الارض ان تاكل لحوم الانبياء وفي السنن لأنه قال إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغون عن أمة السلام قال فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي ولا يجب أن يكون السمع له دائما لا يلزم أن يكون ماذا يكون دائما بل قد يسمع في حال دون حال كما قد يعرض للحي فإنه قد يسمع أحيانا قطاب من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له صح لا قد تناديه ولا يسمعك لضجيج نحو ذلك اذ ليس كل من خطب وهو حي يسمع كذلك الميت يقول تعالى قال وقد لا يسمع لعارض ينعذ له وهذا السمع سمع ادراك ليس يترتب عليه جزاء ولا هو السمع المنفي بقوله انك لا تسمع الموت يعني سمعا يترتب عليه اجابه فان المراد بذلك السمع القبول والامتثال فان الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستجيب لمن دعاه اذا لا يستجيب لا يستديم قال فإن الله جعل الكافر كالميت الذي لا يستديب لمن دعاه وكالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفقه المعنى فالميت وإن سمع الكلام وفقه المعنى فإنه لا يمكنه إجابة الداعي ليس بينهم تلازم البتة ولم تثال ما أمر به ونهي عنه فلا ينتفع بالأمر والنهي وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي وإن سمع الخطاب وفهم المعنى كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيراً لا أسمعه إذن لا تلازم بين إثبات المسألة من حيث كونه يسمع وبين ماذا بين السؤال قال رحمه وتعالى وكذلك قولهم إنهم منعوا الناس عن الدعاء بعد الصلاة بالأداب المبرح كذب بحت من دنس ما قبلهم غاية ما قيل أو غاية ما قيل إن الدعاء لم يشرع من حين التسليم سلم مباشرة يدعو هذا بدعا وإنما الشرع التسبيح والتهليل والتكبير والتحميل ومحل الدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من الاذكار المشروعه بعد السلام وذهب الى هذا شيخ الاسلام التيمي وقرره احسن تقرير واما الادب على الدعاء فليس بالصحيح بل هو جرى على العاده في اكاذيبه او وضعه يعني لم يفعله الشيخ رحمه الله تعالى ثم قال المعترض ولسنا بصدد هذا وانما صددنا هنا لتكفيراته صددنا لتكفيراته فاذا كان امر الامه كذلك فماذا يقاتل عليه من انكار شهادتي الاخلاص اللتين يدخل بهما الاسلام ويعصم بهما دمه وماله وانت لو قلت لافجر الامه اريد منك انكار شهادتي الاخلاص او احداهما والا قتلتك لاختار القتله لو جئت لافسق عباد الله ممن ينتسب الى الاسلام قلت ماذا ها انكر الشهادتين لا يقبل ولو قتل هكذا يقول يعني جعل الحكم معلقا بماذا بمجرد اللفظ واما لو ابطلها ما ابطلها بالنواقض هذا لا يضر عنده لا يضر عندهم لأنه يجتمع عنده لانه يرتم عند الكفر والايمان قال لاختار القتل ولا انكارهم يعني يختار القتل ولا يختار ماذا انكارهم شهادتين او احداهما احدى الشهادتين الا ان يعمل برخصه الله وقلب مطمئن بالايمان <تصفيق> يعني اذا كان بكرهان اذا كان اوكره قال والجواب ان يقال يسال هذا الجاهل عمن اتى بالشهادتين هذا الزام من اجمل ما يكون يسال هذا الرجل كغيره عمن اتى بالشهادتين ثم صدر منه ما يوجب الردة من عباده صنم او وثن او انكار ركن من اركان من الاركان انكر ركنا من اركان الخمسه يعني اتى بالشهادتين وقال الصلاه ليست واجبا او الزكاه ليست وا ما حكمه يكفر او لا يكفر قال واصلي من اصول الايمان السته او انكر حرفا من القران او انكر تحريم الخنزير او تحريم امراه من محارمه المذكوره في سوره النساء او فرعا مجمعا عليه او سحر او شك في البعث او في كذب مسيلمه ونحو ذلك فعين قال شهادتي الاخلاص عصمت دمه وماله وان فعل ذلك فقد جهل الامه وفسق الصحابه والائمه لو قال كفر كان اسلم اقرم وفسق الصحابه والائمه واضحك العقلاء من جهله وخلق الاجماع وشاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين وإن اعترف قبل ذلك وكفر بالإجمع لو قال هذا باق على إسلامه ولو أنكر البعث أو أنكروا كل مكان الإسلام أو جحد إلى خيره جميع النواقذ المذكورة فهو كافة ممتد عن إسلامه قال وإن اعترف بإباحة الدم والمال لصدور شيء من ذلك بطل كلامه بطل كلامه وفسد تعصيله واستبان أنه من أكابل الضالين ورؤساء الملحدين مذ جرى قلم وتفوه فم بالخوض في هذه المسائل التي لا يعرفها الا رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين فنعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسنقضاء شماتة الاعداء واكثر سعي العالمين ضلالا اين هذا من قول الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا وهذا قصرب الدعاء لغير الله تعالى وقوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم فان فعلتم بانك اذا من الظالمين واين هو من قوله تعالى ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به لا يا انما حسابه عند ربه لان قال ماذا انه لا يفلح الكافرون وقوله تعالى لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لاهبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين ونحو ذلك من الايات وفي السنه من ذلك ما لا يمكن حصره يعني الشرك ماذا محبط للعمل محبط للعمل ولو قال لا اله الا الله ولو قال لا انا ولو فعل ما فعل من العبادات ويكفي المؤمن قول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم اموالهم الا بحقها وحسابهم على الله الا بحقه على ماذا لها حق عين الذي لا بود من اتيان به والا بقي القاتل وقد استدل الصديق بهذا الحديث على قتال مانع الزكاه فكيف لا يستدل به على مناقضه لا اله الا الله ما بن اولى يعني جعل الزكاه من قول ماذا الا بحقها عنيلي ما يناقض هذه الكلمه من باب اولى واحرى قال وقتال من نقضها وهدمها وابطلها بعباده الانبياء والصالحين والجن والشياطين واتخذ الهه مع الله يحب ما يدعوهم ويسالهم ويتوكل عليهم يزعمون ويزعم انهم باب حاجته الى الله والواسطه بينه وبين ربه في قضاء حاجاته وتفريج مهماته ومغفره ذنبه وتكفير سيئاته شرك بعينه وقد اتسع الخرق بذلك حتى وصلوا الى دعوه الربوبيه في الهتهم وانهم يدبرون ويتصرفون ويعطون ويمنعون ان ذلك على سبيل الكرامه فاللهوهم عبدوهم عباده ما صدرت من كفار قريش ولا ادعاها احد منهم لوثنه ومعبوده هذا وهم يقولون لا اله الا الله تنفعهم الجواب لا فعلوا ما يبطلها من اصلها وفيهم من يصلي ويزكي وياتي بشيء من العبادات البدنيه والماليه ومع ذلك هم من اكابر المشركين ورؤساء الضالين وقد قيد سبحانه الانتفاع بشهادة بقيد ليس عندهم منه خبر ولم يقفوا منه على عين ولا أثر قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون لابد من العلم بمعناها وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم وفي حديث أبي هرية رضي الله تعالى عنه أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين